يا سيد الابراء يا المصطفى يا سيد الابار مصدر الأنوار مصدر الانوار شعل بريه شعل بريه الفاطمي الاشعار للمرتضى الكرار بي من الفاطمي الاشعار للمرتضى الكرار علي حامد لحام الجار عامل حميه عامل حميه والزهره اية نور لهجا شعشعه طيب المرضى طيب المرضى نفس الذكيه نفس الذكيه وحس ين وحس ين وحس ين وحس ين علينا اوسع سفينه بليالينا حلوه والحفل ظاهر ابو محمد الباقير والحفل ظاهر ابو محمد الباقير فرحه وبشائر هاي المسيره <تصفيق> <تصفيق> وبقلب صادق نذكر الصادق وبقلب صادق شمس المشارق شمس المشارق روح الابيه روح الابيه الكاظم الصابر بالحف الحاضر والكاظم الصابر بالحف الحاضر يسري سر النواضيه 100% بالمية الرضا من بعده والرضا من بعده والرضا من بعده من بعده ما ينوصف مجده والرضا من بعده ما ينوصف مجده من طبع عنده منته طبع عنده حاجتك مقضيه حاجتك مقضيه الجواز ابننا نفخ قوي حبنا والجواز ابننا جنوده وزاد من زاده وللعسكر والزاد من زاده كل روح مجدوده كل روح مجدوده حب سمية حب سمية المعذود يا حجه انت البقيه انت البقيه اي ما نترك الاطياب منعوب داخل الباب اي ما نترك الحسينيين الرادود الحسيني محمد الفاطمي والرادود الحسيني السيد أحمد السيد حمزه الموسوي كلمات الشعر حسيني محمد الفاطمي